بسم الله الرحمن الرحيم أ ت ي امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالي عما تشركون ينزل ا ل م ل ا ئ ك ة بالروح من أ م ر ه على من يشاء من عباده ا ل أ ن ذ ر و ا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 ان في ذلك ل آ ي ه لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها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 و أ و ح ي ربك إ ل ى النحل أ ن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 وجعل لكم من أ ز و ا ج ك م بنين و ح ف د ة ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون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 وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على موله اينما يوجهه لا يات بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 مهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع لعلكم تشكرون. الم ت و ن ش يروا ئ ا السمع ا وجعل و لكم ل أ ل لعلكم ألم أ ف ئ د تشكرون ر و ي الى إ الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إ ل ا الله إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون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 وجعل لكم من جلود الامعاء بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين والله جعل لكم مِنْ خلق ظلالا وجعل لكم مِنَ الجبال أكنالا وجعل لَكُمْ أَكْنَالًا الْجِبَالِ وَجَعْلَ سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آ م ن و ا وهدى وبشر للمسلمين ولقد نعلم أ ن ه م يقولون إ ن ما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إ ل ي ه أ ع ج م ي